يا رب قد أدف الرحيم إليك وأنا الحنوم عليك وليس لي عزر غير يريك غير أنني المتلب وأند الرحيم أنا العبد وأند السين أنا الفكير وأند الغريب كيف أشك إليك حالي وأنت ألمه حالي منه؟ وكيف يخيف أمري في هذه الدنيا وأنت أمري وعفري ورجع؟ إن قدرت لي الزهد لي الصديع أي عز؟ وإن قدرت لي العهد لي الصديع أي عز؟ سبحانك ربي أنت القائم أوحى إلى ذلك من أنبيائه فقال يا أخ المرسلين يا أخ المرسلين بيّن قومك ألا يدخل من بيوتين إلا بطلوج الله راهباً كبيرة فو عن وجلالي ما من عبد من عبيبي بين يدي مصرية وعليه الضمد إلى أحد فإني أشب عليه العذاب صفا حتى ترطي حقوق إلى أبقى واحدنا من قضيح ربي رضي الله عنه أرباح على أي يوم يذكي في حياتي فقال أبكي على يوم ظلامني فيه ظالم فأدع يومي على رأسي يوم القيامة أكون اسأله يا ربي فيما ظلامك أسلي وأسلم على أفضل الخمس وفجر من عبد ربه حتى تورمت قدماه حتى في النبي رحمة صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض تحية المباركة من عند الله تبارك وتعالى يسعدني أن أشعر في حلواتكم عادل سعادة بن عبد لأسلق المزعين في قناة الحافظ والمزر الفضارية في هذه الليلة المباركة التي تقوم تكريما لهذه روحة طاهرة التي رحلت في أحد في وفي أفضل يوم فتنفق عليه القيوم وإذن لذلك فإنما يدني على حصة الخاتمة وحصة البيتة والأعمال في الخواتون فليهنى بثيانه وصلاةه وذكاته وقرآنه أيها الناس في القرآن وقد سألتوا في هذه زينة بقارئة جديدين بأعمال قرآن المريضة في العربية شاهدوا بالفيلة بالقرء الشيخ فهد العبدلي، فالمذيع والمنتج العربي، والسفير الكرام ينشد في أنحاء العالم الأجمع والمقيم في القاهرة، وكم شرط أيضا بفدية القرء الشيخ عبدالعزيز القرء والمقيم في رشح على أرض أهفينا، طبق الحضارات هذه في الله عز وجل مدينة مصرية وبلاد سيكون ليش في القدس سرقة النقود أحد أحد العوائل العقائديات المعاملة العقائدي في القدس واجه محمد حافظ بيت ردي في القدس هي ذكر عيش وال في في السماء. لنعيش مع دستور جملة الاسلامية الاسلام مع الونام الثلاثين مع عدم وعدم التلوى في الونام الثلاثين الثلاثين العربية وقال الى زعوة الاسلام في ادحاء العالم الاجمع والمقيم القائم وقال الوصفة المعملية اصدر الله تراثر على المتفير ولي ونحضر تقوم بصفة الاسلام جنة <تصفيق> <تصفيق> мы как раз 10 شوش كيل. شوش كيل. من من اه حاول قال يا ماشي ماشي امير ترجمة <تصفيق> نانسي فَلَا عَلَى الْغَيْبَ أَنِّي ازيك يا منال السلام عليكم الو لو بتتصالح مع ها Let's go. لازم Thank you. we are لا كننا ورضى الله وجميع عليكم مولان جن آه حاول. مُقْ لَهَا يَا وَحَنزَى قَدَقَ اللَّهُ وأرحا إلى بغسى فخرى بندر بني طارين أنا قد جاءني جمالي أملكتي وهو شاهد بأحد ليس له عندي كتاب يقر فما إن القيامة يا من اجد في حظي بنبه وعجب اخوة اليمان والاسلام عشنا في احادي هذه التلاوة في المباركة ومسيطة لها على المسلمة حضراتكم على من اعلام الشلاوة في جمهوري مصر العربية والعالم الاسلامي وقال يزعى في المجل العربي وستفيل قراء مسلمة في احادي العالم قامتين للقاهرة وهي تبقى اشقاها المعمل لقد <تصفيق> تنمينا الإسلام ستفكر الإسراء الكريمة والعائلة الكريمة لقال بالشكل والتفهير إلى كل من وقتهم في هذه العداد أشترك بصمتهم أن عداد صدية ونعارة كعبارية بلويش في زميز بخلطة وأشترك أسعادة أشتراج في قياسة المتحد لأستاذ محمد خافز بن فواتي مأسفة يقدر منا ومساعدكم هذه الوصول التي تتوافت إلى هذا العزاء التي تقدم العزاء للأسفة الكريمة فالذلك كان يدل على احترام هذه معاهلة وحفهم وتقديرهم وحفظ للراحة للتليم اشكرنا كل السادات الشعبية والسادات الالتليمية السادة خبارة المستشعين والسادة مجال نزارة الداخلية والسادة عمر القرى المجامرة الذي اعجاب يخدم العزاء لأسرة الكريمة فالإيمان والمساء حقا في كل من السماوات والأرض إلا آسى الرحمن عبدا فالأحصاب معزاب العزة وقلهم أجيه يوما فيها نصف لا عزبة ولا نفس ولا عنجرية ولا سلطة ولا غرور ولا كبرياء وكما أشكر أن العبيد أنواع عبد الساس صاحب الأولياء، عبد الفتح صاحب الأولياء، عبد الوحد صاحب الأولياء، عبد القدير صاحب الأولياء، عبد الله تجد لأول سنة يتواصل أعطاؤنا بعد قريب وكان لدي عالمي جديد مستدس بكور ريشان فراحات الموجي الدعيال الثاني المعروف وقفية رشاك مرسول فانوني المفاتيش فرطان الشبية والذي يبدو ان المقارنة لا يسبح ليه تلك يتواصل أعطاؤنا تعيش مع مع قضية الفائل الشرعان بالنزل الفائل على بالمشارة والنظيم تقفوا ما تماركا على ربطوكي وليه الصبراتنا